بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يصدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 ألا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خولوا الى شياطينهم قالوا اننا معكم قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون